إن الله يدخن الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء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 الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحدم بظلم نذقه من عذاب اليم واذ بن وانى لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود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 حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله مِنَ خر من السماء فتخطفه الطير, فتخطفه الطير أَوْ تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فَإِنَّهَا من تقوى القلوب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 لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور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 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مبين فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ورزق كَرِيمٌ وَالَّذِينَ سعوا في آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الجحيم وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ وَلَا نبي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ فينسخ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشيطان ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير الم تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضره ان الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الارض وان الله لهو الغني الحميد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 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتنون عَلَيْهِمْ عليهم قُلْ قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير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 الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إِنَّ الله سميع بصير يعلم ما بين أَيْدِيهِمْ وما خلفهم وَإِلَى الله ترجع الْأُمُورُ يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده